سواء كان الخبر ذمًا أم ودحاً فقالت الأولى زوجي لحم جمل غف على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل لحم جمل غف هذا ذنب فهي تجعل تشبه زوجها بمثابة لحم الجمل الغف اي الذي لا يسميه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 إذن الأفضل أن أسكت لاني لو بدأت أحكي ما راح أسكوت. فالثالث نطقت، قالت زوجي العشنق إن أنطق أطلق، وإن أسكوت أعلق. هذه بين هذه بين المترقة والسند. زوجي العشنق العشنق هو طويل القامة كثيرا دون دون منفع، طويل القامة دون منفع، لأنه لو كان طويل القامة وينفع. هذا شيء مطلوب لكن طويل القامة دون منفع لا تنتفع بشيء فيه زد إن أنطق أطلق لو تتكلم بكلمة واحدة تطلق تذهب إلى بيتها ولو سكتت وإن أسكت أعلق أي أرضى على ما فيه وأسكت وأتحمل وأخبئ في ضميري حتى لا يطلقني لي أي يعني لو سكتت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 زوجي ان دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد شوف كلام العرب قالت زوجي إن دخل البيت فهد هذه تصفه بكثير النوم زوجها, زوجها كثير النوم هكذا وراقب ولماذا العرب تضرب مثال بالفهد تقول لك فلان أن من فهد يعني إذا أرادوا أن يعبروا عن نوم شخص معين قالوا فلان أشد نوما من الفهد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 من شيء وعما حدث من بعده من شيء أي إنسان كما نقول يتجاهل ويتغافل لا يبالي بشيء همه النوم ويخرج برأي الضار هذا هو الهمتاع مفهوم فقالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع الكف ولا يولج الكف ليعلم البث شنون هذا الكلام زوجي إن أكل لف هذا الانسان زوجها إذا أكل لف أي لف الطعام بعضه مع بعض واللف عند العلماء هو خلط الطعام بعضه مع بعض يخلطه وغيره يلفه ويأكل أي شديد الأكل كثير الأكل يأتي على كل شيء فيأكله زوجي إن أكل لف أي لا يأكل بسهول لا يمسك الشيء هكذا هكذا وهذا عيب يدل على الشرح يدل على سوء في الذوق زوج إن أكل وإن شرب لا يترك شيئا في الأينة حتى يشتف وإذا شرب اشتف, اشتف اشتفاف هو ذلك الصوت الذي يحدثه المر مع آخر قطرة من الماء لاحظتم هناك صوت يحدثه الإنسان إذا شرب كل ما في الأينة يعني إذا شرب اشتف إذا فهذا لا يبقي ولا يظهر مثل النار يأتي على الماء إذا كلها فأكلها قالت وإن ضجة التف هذا في مأكله ومشار وفي نومه قالت إني اتجع التف ما معنى إني اتجع التف إني اتجع التف أخذ كل الغطاء له ولف به نفسه أي لا يبالي بها كأنه لا يحتاج إليها ولا يسأل نفسه هل تحتاجني زوجتي وهذا خطأ إنسان لا بد أن يتعاهد زوجته فهو يغطي نفسه بغطاء بل يأخذ غطاءها اي الغطاء الذي لابد أن تتقاسمه المرأة مع زوجها يأخذه كله له إذن شو هذا همه الأكل والشرب والنوم وإن اتجع الكفة ولا يولج الكف وهذا أيضا عيب ولا يولج الكفة أي لا يدخل يده في جسدها حتى تشعر ببعض الحنان قالت ليعلم لي البث على الأقل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 طبعا هؤلاء تعاهدنا وتعاقدنا على أن لا يكتبنا شيئا إن خيرا فخير وإن شرا فشر جاءت السابعة هنا راح يروح راح ينقطع الارسال معهم شوش قال زوجي عايياء طبقاء كل داء له داء إن شجك أو فلك أو جمع كل لك شو تقول زوجي عايياء والعايياء من العين العي هو الجهل والحمق والسفاهه لذلك تسمع إنما شفاء العي السؤال فلان عي حتى العي يطلق على ما يقابل البلاغة إنسان بليغ يحسن الكلام ويضعه مواطنه وفلان عي أي لا يحسن الكلام يتكلم بكلام ليس في محله عايياء وغرويا غايايا من الغي وقيل غايايا الغايايا هي السحابه المظلمه إنسان مظلم ولا شيء في عقله اظلم عقله زد قال الطبقاء ما هو الاطباق الاطباق هو الاغلاق عندما تطبق الشيء اغلقته قال زوجي طبقاء اي مغلق او خارج مجال التغطيه يعني شو لا يصل اليه شيء هكذا تصفه زوجي غاييا طبقاء كل داء له داء اجتمعت فيه جميع الامراض معجم من أرأب أراد أن يبحث عن عيب، فليذهب إلى زوجي فسيجده قالت شجك أو فلك أو جمع كل لك شج هو الضرب في الرأس الشج هو الضرب في الرأس حتى يجرح المرء ومنه الأشج أو فلك فل هو الكسر ومنه لا يفل الحديد إلا الحديد الكسر إذن هو يشجك في رأسك أو يكسر عظمك شجك او فلك او جمع كلا لك او يجمع الامرين معا يشد راسك ويكسر عظمك يعني احيانا يشد رأسك راسك واحيانا يكسر عظمك واحيانا يجمع الامرين كسر وشد قالت الثامنه زوجي المس مس ارنب المس مس والريح وريح زرنب انتهت شد ما كثيرا لكنها أثنت كثيرا زوجي المس مس أرنب الأرنب ملمسه ناعم إذا فهي تكن عن زوجها بالحنان والرافه والشفقة والليونه في المعيشة سمح زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب والزرنب من أنفع وأحسن وأطيب أن الطيب يعني تكن وتمدح زوجها بطيب الرائحة التي تجدها في جسده والتي تجدها في ثوبه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 طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الند هذا كذلك مدح من جميع الوجوه قالت زوجي عظيم او رفيع العماد العماد هي تلك الواح التي او العمد التي يجعلها الإنسان ليبني عليه بيته قديما كانوا يضعون الخيمه يضعون الخيمة يجعلون اعمده كي ترفع هذه الخيمه ف كيف تدرك الشريف من الوضع كيف تدرك الكريم من اللائم من خلال بيته فتكلم العرب عن الكريم المجيد الذي يعرف من بعيد قدره بأن له خيمة عالية يرفع عمادها ويوسع بابها لذلك فلان يقول فلان واسع الباب بمعنى رفيع الدار من بابه واسع من الذي له باب واسع في الخيمة هو الذي له أعمدة عالية أي داره عالية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 إذا فهو جمع بين الرفعه اين في القدر والرفعه في الجسد إنسان طويل في الشرف وكذلك عظيم في الجسد اوتي عظمه وقوه في الجسم والمكان عظيم الرماد هذه كنايه العرب تكني عن فلان انه كريم بانه عظيم الرماد من الذي ترى عنده رماد كثير من الذي له رماد كثير هو الذي اشعل نارا كثيرة من الذي يشعل نارا كثيرة هو الذي يطبخ كثيرا من الذي يطبخ كثيرا هو الذي يكرم كثيرا العرب تكني عن الكريم يقول فلان عظيم الرمد أي بيته دائما توقد فيه نار للضيفان ينزل عنده الضيفان كما يكني بعضهم عن الكارم بماذا فلان لا ينبح كلبه على الناس يقول فلان لا ينبح كلبه على الناس بكلب أنت تضع من يجعل كلبا للحراس للحراس البيت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 جاريه ابي زرع فما جاريه ابي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملا بيتنا تعشيشا قالت خرج ابو زرع والاوطاب تمخب فلقي امراه معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سرية رجلا سرية ركب شريه وأخذ خطية وأراح علي نعما ثرية وأعطاني من كل رائحة زوجة وقال كلي أم زرع وميري أهلك قالت لو جمعت أو لو جمعت كل شيء أعطانيه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 حتى كثرن فصرنا يتدلين يعني أكثر من اعطاء الحلي خاصة التي نائي توضع في الأذن التي توضع في الأذن حتى صرنا يتدلين اناس من النوس والنوس هو التدلي والتحرك أي صرنا يتحرك الجواهر تتحرك في إذنيها إذن فهو كريم عليها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 ينام نوما خفيفا وسل الشطبة تطريقه العرب على أي شيء ينسل بسهولة كما يسل السيف من غمده يعني خفيف النوم ويشبعه ذراع الجفرة الجفرة هي ولد الماعز أو الضعم إذا بلغ اربعه اشهر ذراعها يشبعه إذن فهو قليل النوم ليس ثقيل النوم وقليل الأكل هذا من خصال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 تغطاب منها جارتها جارية ابي زرع فما جارية ابي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا أي لا تنقل أسرار البيت لا تنقل وليس مثل الجواري لا يجعلنا حديثهن هو ما يحدث في بيوت الناس ولا تنقث ميرتنا تنقيثة الميره هي الطعام ما يدخره الناس لا تبذر أي لا تنقث لا تبذر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 إذن فهو يناهز العام الرابع رضي الله تعالى عنه روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قبل رسول الله عليه وسلم والسلام الحسن بن علي وكان كثيرا ما يقبله وعنده الأقرع بن حابس التميمي أحد الأعراب جالس فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا عندي عشرة أولاد؟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 وضعها وإذا قام حملها هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يأخذ حفيداته وتنظر من الزاوية الأخرى الحسن والحسين روى الإمام أحمد عن شداد بن أوس شداد بن أوس يعني حدث له اليوم أمر خشي على رسول الله عليه الصلاة وهو في الصلاة مما اطر إلى أن يرفع رأسه في الصلاة المعنى الإمام لا يرفع رأسه في الصلاة لكن اطر خشي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول خرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام في احدى صلاتي العشاء يعني المغرب العشاء مغرب ولا العشاء إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا كان يحمل الحسن العلي أو حسينا فتقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام فوضعه هذا المرأة حطه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد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 أو أنه يوحى اليك فقال كل ذلك لم يكن أي لم يحدث أمر ولم يكن يوحى اليك ولكن نبني ارتح أي جعلني مثل الرحل جعلني مثل الرحل الشيء الذي تضعه على ظهر البائع ارتح حالني طال تعرفوا يعني يحب يرك فوق ظهر واحد يبدا هذا ارتح حالني هذا هو المعنى ارتح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 تأتيهم بسجود المعتاد يعني ثلاثين ثانية أربعين ثانية ونمت ما عندكش الحق فتصور لو جئت بولدك وامططى ظهرك وارتح لك هذا يموت بعدين، بعد ثلاثين ثانية يموت تفهم المنك يجيب وليدك معك المسجد وكنت إمام قل اسمع ما عندش تركب صح ثلاثين ثانية ونمت وإلا تموت مش جوف سبحان الله عيشة طيبة يعني الطفل الصغير يجد راحته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 بهذين الولدين من الذكور عوضه عن ولديه اللذين توفي قبل فقد توفي القاسم وهو أول, أول أولاده من خديجة من الذكور أول أولاده توفي قبل البعثة بقليل بعد ذلك توفي عبد الله والذي يلقب بالطاهر ويلقب بالطيب هو واحد الطيب والطاهر هو واحد اسمه عبد الله توفي بعد البعثة بقليل ومات صبيا اليوم فاطمة وزينب تضعان بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام الأحفاد وفلذات الأكباد صحيح أنه لا يقال عن الحسن والحسين ما يقاش الحسن ابن محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقال الحسين ابن محمد لكن يكفي أن يقول أن يقال صلب محمد صلى الله عليه وسلم يكفي هذا لأن على ش بضعة من بضعة رسول الله عليه الصلاة والسلام فاطمة بضعة مني زينب بضعة مني وهذا هؤلاء الأحفاد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 ولو أياما معدودة ولو شهورا معدودات أراد أن يحلي حياته بابن يأتيه ممن من جارية بعث بها كما رأينا في العام السابع بعث بها المقوقس صاحب الإسكندرية المقوقس صاحب الإسكندرية زعيم الأقباط بعث بها إلى رسول الله عليه الصلاه والسلام بعث بها وبأختها سيرين ومعهما كذا وكذا مثقالا من ذهب معهم بغله بغله كانت للمقوقس هذه بغله كانت للمقوقس خاصة به فأهداها للرسول عليه الصلاة والسلام هذا غلاف للرد الذي رد به على رسول الله عليه الرسول عليه الصلاه والسلام عرض عليه الإسلام فكان لبقا في رده فما فعل مثما فعل كسرى أو فعل مثما فعل من رأينا ممن رد دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام أرد بنباقة أرسل إليه بهدايا هذه الهدايا أرسلها مع حاطب بن أبي بلتع الرسول الذي أرسله إلى المقوق الصاحب الأسكندرية وحاطب بن أبي بلتع لا يفترون هؤلاء الناس لا يفترون عن الدعوة في الطريق دعا وعرض الإسلام على مارية القبطية وأختها فأسلم معا وكان معهما أخوهما فأسلم هو أيضا لاهد الصحابة في الطريق يدعو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 من جديد لهدم معاول الكفر والإلحاب ولينشر دعوة الهدى والإيمان والرشاد فكانت هناك سرايا متتالية سنراها إن شاء الله تعالى في مجلسنا القابل يوم الأحد سرية غالب بن عبد الله الليثي وسرية كعب بن عمير الغفاري وسرية مجاشع شجاع بن وهب الأسدي والسرية العظيمة المعركة الكبيرة وهي سرية مؤتأ هذا تفصيله إن شاء الله تعالى يأتي لاحقا نكتفي بهذا القدر الليلة ونجيب عن سؤال يتعلق بأحكام الحج فهو يقول ما الفرق بين التمتع والقران والإفراد هذا يحتاج إلى محاضرة يعني. التمتع والقران والإفراد هذا أنواع الحج فلذلك تقرأ علقنا يعني لديكم مجلة المسجد و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 تدخل مكة فتؤذي عمرتك تطوف بالبيت وتسعى بين السفر والمروى وتحلق شعرك أو تقص ماشي انتهت العمر بعد ذلك تحل خلاص صرت ماتش محرم من قبل محرم غير قلت لبيك اللهم عمره يحرم عليك ما يحرم على يحرم عليك كديم الأشياء يحرم عليك قص شعرك أو أخذ شيء من ضفرك يحرم عليك لباس المخيط والمحيط المحيط يحرم عليك وضع الطيب يحرم عليك معاشرة النساء يحرم عليك مقدمات الجماعة حتى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 أنت الآن في حكم أهل مكة تلبي من بيتك تلبي من بيتك إن كنت بفندق تلبي من فندق إن كنت في بيت تلبي في بيت لبي من بيتك لبيك اللهم حجا في اليوم الثامن تذهب ماشي. تبدأ أعمال الحج اليوم الثامن يوم التروية تبيت ثم بمينان ثم اليوم التاسع تذهب إلى عرفة ثم تذهب إلى المزدلفة ثم تذهب إلى من لرمي جمرات العقبة وهكذا تطوف طوف الإصراضة وانتهى حجك بكل ما يتبع ذلك بقاتلت ايام في مينا ايام تشريق رمي الجمرات معروفا فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه من اتقى خلاص انت الان تمتعت وش ينقصك درت كلش ما شاء الله حاجة خصاتك فقط انك عندما احرمت بالحج احرمت من دويرة اهلك من بيتك فهم لم تحرم من الميقات قال لك عليك هدي بد من الهدي واجب الهدي يعني تذبح شاتن تذبح شاتن لابد مفهوم هذا فمن لم يجد شاته ما عندوش مال ما عندوش النرب باش يذبح شاته يصوم ثلاثة ايام في الحج اي قبل ما هو عارف انه ما عندوش مال يبدا يصوم قبل مجيء العيد يصوم ثلاث ثلاث ايام في الحج وسبعه اذا رجع سبعه اذا رجع الى بلده من لم يصوم قبل اليوم العاشر من لم يصوم قبل اليوم العاشر ثلاث ايام فله أن يصوم أيام تشريق ثلاثة حادي عشر والاثاني عشر والثلاثة لا يصوم العاشرة العاشرة هذا عيد لا يصوم حادي عشر والثاني عشر هذا تمتع مفهوم؟ يجب الهديع على المتمتع القران هذا القران يقول لبيك اللهم عمرة وحج معنا لبيك اللهم عمرة وحج فيطوف يلبي بالحج من النقاط والعمرة معن يفعل الأعمال كلها طواف واحد سعي بين سطر المروز واحد فخلاص هنا انتهت لعمرة تاعو تبقى اعمال الحج ادخل للحج اذا الحج, الحج وعمرة داخلين مع بعض هذا وش نقصه نقصته بعض الامور يعني عمرة نادرة مع الحج ضرب عصفورين بحجر، حج وعمرة معا هذا عليه هدي ايضا لانه ما اتى بجميع الاعمال كالمفرد والمفرد العاد يلبي لبيك اللهم عمرة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 أهدو في آخر المطاف. هذا هو أحكام الحج باختصار في تبيان معنى التمتع وشو اسمه والقيران و... هناك دروس في سفر الحج حنا تبيننا أحكام الحج بتفصيلها في مجالس الترغيب والترهيب لذلك نحن لن نقوم بهذه الضوء في هذا المسجد لا نستطيع ذلك ليس لدينا وقت ونحن على السفرين. نعود إن شاء الله بعد يومين. فهناك أشغال أخرى، يعني هناك مناطق أخرى تحتاج إلى, إلى أن ينشط المرء فيها. فصرنا كذلك نحن مو بس مثل ذلك المرأة التي قالت ان طقط وأطلق وإن سكتت اعلق لما نذهب إلى أهل ال القبائل ولا أهل الغرب ولا يقول لك انتم ما تخدموا غير في العاصم اه وتخلونا احنا هنا صح يروحوا ف... قلت على العاصم وحنا ما تجيش عندنا افضل واحد يسكت وإلا ي... ي... ي... يعلق يعني الله هكذا لا يستطيع ان يفعل كل شيء لو فعلت كل شيء يعني ما تدير شيء عشان يفعل الذي يستطيعه لذلك احنا علقنا لكم تفاصيل احكام الحج في مخطط لها ومرسومة يعني الذي يحفظ ما أنا هنا تذكرنا لكم أحكام الحج باختصار ليكتب هذه الخطوات 15 خطوة فقط شون نقرب لك الحج 15 خطوة تقرأها هناك. 15 خطوة يمكن نديرها الحجيت على السنة بكاملة يبقى لك فقط تكتب الأذكار ماذا تقوله وأنت تدعو الله عز بين الصفة ومروى وغير ذلك إن كان في الجسد قوة وإن كان في الأيام ساعة من الوقت ربما ربما فعلنا ذلك لا نعدو شيئا. لا نعيد بشيء سبحانك اللهم هملك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك